الفصل السبعتاشر من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه انت مين حضرتك بتشتغل ايه دكتور طيب اقلع اقلع ايه بالزبط اقلع وظيفتك ازاي يعني يعني تخيل انك نمت وصحيت لقيت نفسك في اجازة قسرية من مهنة الطب او انك استقلت منها او حصل مشكلة في مكان شغلك واترفت ايه اللي هيفضل منك وحضرتك طالب في كلية اداب طيب إيه لع؟ أعلع كمان؟ تصور انك فجأة لقيت الكلية قفلت أو لغت دراسة في كليات الأداب او أو تجي تجرب الحكاية دي؟ تجي تتخيل معي إن وظيفتك اختفت او انك تخليت عنها؟ تفتكر إيه اللي هيتبقى؟ إيه الطبقة اللي تحتها؟ عيلتك؟ آه هي عيلتك مراتك وأولادك أو أبوك وأمك وإخواتك طيب تصور بقى إنهم فجأة اختفوا هم كمان صحيت من النوم ما لقيتهمش سافروا وهجروا ما بقوش موجودين معاك ولا حواليك ايه اللي هيتبقى ايه الطبقه اللي تحتهم اصحابك جيرانك زملائك العمل طيب دول كمان اختفوا ما بقوش موجودين فاضل ايه ثاني فاضل انت ايوه انت زي ما انت انت لوحدك وبس طيب انت مين بقى تيجي تعرف نفسك أحمد، حسن، ندين، مهى، أي اسم بس ده مش انت، ده اسمك، مش بيعبر عن أي حاجة يعني أنا دكتور، مهندس، مدرس، طالب ما احنا اتفقنا إن دول مش موجودين خلاص وبعدين دي مجرد وظيفة، دي مش انت، دي وظيفتك أنا طويل وعريض وأبيضاني شوية يا بشا ده شكلك، ده مش انت خالص أنا ابن فلان وعلان وهو برضو دول خلاص بح حتى لو لسه موجودين دول مش انت برضو انا مش عارف طيب خد نفسك بالراحة كده وقرى اللي جاي بهدوء هو ايه اللي بيعرفنا؟ ايه اللي بيحدد وجودنا ويوصفه ويديله معنا؟ ايه اللي بيقول انا مين وانت مين؟ معتقدش ان فيه اجابة واحدة واضحة وقاطعة للسؤال ده؟ بس من وجهة نظري الشخصية البحتة احنا موجودين في القفر اللي بنؤثره في غيرنا في البصمة اللي بنتركها ورانا في الأماكن والأزمنة انا ممكن أحس نفسي في كلمات اللي بتوصل لك دلوقت الكلمات اللي بتحركك وتحررك وتخليك تشوف حاجات جديدة ما كنتش شايفها قبل كده أنت ممكن تحس بوجودك في عيون صاحبك اللي بيفرح أول ما بيشوفك لأنك بالنسبة له مصدر بهجة وسعادة ممكن تلاقي نفسك في نظرة الرضا اللي بينظرها لك تلميزك أو ابنك لما تعلمه حاجة جديدة ويبدأ يمارسها ويعرف ايمتها. ممكن تكتشف معنى حياتك في بسمة بسيطة على شفايف مراتك لما تمدي ايدك وتسعيدها في البيت. كل ده أعمق بكتير من مجرد الوظيفة والدراسة والأهل والأصحاب. ده أثرك عليهم وفيهم كلهم. وهو ده في رأيي الحالي اللي بيعرفك ويوصفك ويرسم أهم ملامح وجودك. ويخلي ليه معنى واتجاه وهدف. في حد أثره بيكون كتاب. في حد أثره بيكون مقطوعة موسيقية أو عمل فني. وفي حد بيكون أثره ناس اتعلمت وتغيرت على إيده. احنا مش بس إسمنا ولا شكلنا ولا شغلنا ولا أهلنا. إحنا كمان الأثر اللي بنسيبه في الناس والأشياء والأماكن بعد ما نتجرد من كل طبقات وجودنا المؤقتة. إنت بقى مين؟ الفصل 18 السورة الكاملة من أحد مشاهد مسلسل سقوط حر رمضان 2016 الطبيب النفسي إيه اللي كان ممكن يسعيدك؟ والدة المريضة حاجات عادية بيت، عيال، زوج الطبيب النفسي طيب ما أنت كان عندك بيت وعيال وزوج والدة المريضة بس كان عندي حاجة تخليك ما تشوفش معاها أي حاجة تانية اللي هي إيه؟ الخوف بعض كتاباتي السابقة كانت بتركز على دور الرسائل اللي بتوصل من الآباء والأمهات في تكوين صعوبات وأعراض وأمراض نفسية عند أبنائهم وبالرغم من ان ده مش العامل الوحيد في الإصابة بالمرض النفسي في عوامل جينية وبيئية وغيرها كتير لكنه في رأيي عامل مهم جدا علشان الرسائل دي بتتحول بعد شوية لجزء لا يتجزأ من التكوين النفسي للأبناء وبتكون في قوتها وتأثيرها أقوى بكتير من الجينات والبيئة والظروف في الحقيقة كل ده هو جزء بسيط من الصورة الكبيرة اللي هحاول أوضح دلوقت جزء آخر منها المرة دي أنا هتكلم عن الجانب الآخر من الحكاية جانب الآباء والأمهات اللي بيوصلوا لأبنائهم رسائل نفسية مؤزية ومشوهة بدرجات مختلفة للوهلة الأولى بنشوفهم على انهم ناس قصاه جنيه جانوا على أولادهم ما قدروش يحسوا بيهم ويفهموهم ويحبوهم حب حقيقي غير مشروط ناس تفننوا في سوء المعاملة والإهانة والذل والبعد ناس ضارين ومؤذيين ما عندهمش قلب ولا رحمة لكن الرؤية دي عاملة زي اللي شاف مشهد واحد من حكاية طويلة عريبة أو بيبص في صورة سبتة ليها بعدين اتنين فقط رغم ان في تفاصيل كتير للحكاية وأبعاد أكتر للصورة باقي الحكاية موجود في ما يسمى علميا باسم سكتسوفرانيك مادر او الأم المسببة للفصام لدى أبناء واللي بتمثلها الأم اللي في المشهد السابق الأم دي عندها إحساس رهيب بالخوف رعب ملهوش حدود فقدان عميق لأي درجة من درجات الاحساس بالأمان ده ممكن يكون نتيجة ضغوط حياتية صعبة تعرضت لها او فقد الحد غالي جدا او تربية قاسية هي شخصيا عاشتها أو حاجات تاني أو كل دول مع بعض الأم دي بتفضل تقاوم وتقاوم لغاية ما توصل للحظة معينة ما تقدرش تعافر فيها أكتر من كده بتكون استنفذت كل طاقتها واستخدمت كل أسلحتها ونفسها فعلا تقطع فتضطر إنها تاخد قرار صعب جدا هتعيش بي حياتها اللي جاية كلها قرار هو الأصعب والأقصى على الإطلاق قرار إنها تدفن نفسها القرار اللي بتاخده الأم هنا هو قرار معقد جدا تقدر تقول إنه 3 قرارات في بعض أو قرار ليه 3 مستويات أو وجوه بتقرر أولاً إنها تدفن قنفتها الفطرية الحقيقية اللي تولدت وعاشت بيها شوية وتتحول نفسياً لراجل خشن صلب قوي تحاول تحمي بيه نفسها وأولادها راجل يقدر يعمل كل حاجة ويعرف يعمل كل حاجة راجل راجل يعني وطبعا ساعات بتكرر تطلع أنوسة مزيفة مبهرجة مائعة تنتقم بيها من كل الرجالة بتقرر كمان انها تلعب دور المنقذ للأولاد وده دور حياتي درامي شكله من بره لطيف جدا بتكون فيه الحارس الهمام والناصح الأمين وحامل حمل الأولاد الضعاف من كل شيء وأي شيء وفي الحقيقة هي مش لازم تحرم أبنائها من الحب والحنان ولا حاجة بالعكس الأخطر انها تديهم الحب والحنان بالزيادة للدرجة اللي تخليهم ما يقدروش يستغنوا عنها وتكرر بقى أخيرا انها تبلع أولادها أيوان تبلعهم ما تتخضش من التعبير تبلعهم بمعنى إنها تحوتهم من كل ناحية وتمنع عنهم المية والهوى تخلي نفسها هي المصدر الوحيد للحب والحنان والعطاء والأمان والفلوس وكل حاجة تخليهم محتاجينها طول الوقت ومعتمدين عليها في كل حاجة بدون حدود تبعيدهم عن كل الناس وساعات عن أبوهم نفسه وتعمل كده بمنتهى البراعة علشان زي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحس من خلالها بالأمان الزائف طبعا الحاجة الأكتر والأخطر واللي ممكن تصيب الأولاد بالفصام في بعض الأحوال ومن هنا جه الإسم العلمي للنوع ده من الأمهات هو ان الأم دي دايماً بتوصل لأولادها رسالتين عكس بعض في نفس الوقت يعني تقول لابنها يلا شد حيلك علشان تنجح بس من جواها وبتصرفاتها بتوصله اوعى تنجح لحسن تتخلى عني وتقول لابنتها انت كبرتي وحلويتي وبقيت على وش جواز بس من تحت لتحت بتقول لها اوعى تتجوزي وتسيبيني الام هنا مرعوبة من الوحدة خايفة من احساسها الرهيب بعدم الامان هتتجنن فعلا لو بقت لوحدها الام هنا بجد أغلب من الغلب أنا ملحقتش أعيش يا دكتور انا ما فرحتش بحاجة ما فرحتش بنفسي وأنا بنت لسه متجوزة ولا فرحت بنفسي وأنا أم أنا ما عشتش أنا ضيعت عمري كله علشان بناتي يطلعوا كويسين ودي أخرتها مشكلة القرارات المركبة اللي بتاخدها الأم دي وساعات الأب بس بتفاصيل مختلفة هي إنها أولا بتحرمها من أنوثتها الحقيقية اللي كلها طيبة وفرحة وحياة وحنان وحب ورحمة وفانيا بعد شوية هيتحول دور المنقذ اللي بدأت بيه لدور الضحية اللي بتضحي بكل حاجة في حياتها واسنينها وعمرها علشان غيرها وده دور باقس وياقس وبيخلي صاحبه طول الوقت مستمتع بتعذيب نفسه وزلها وهوانها وحرمانها من كل حقوقها الإنسانية باسم التضحية في سبيل حد تاني ومجتمعات زي مجتمعنا بتشجع وتسقف جدا للدور ده وبعد شوية كمان هيكمل السيناريو بأنها تكون هي الجاني على أولادها اللي هتكتشف في آخر المشوار أنها حرمت نفسها من الحياة بسببهم وضيعت نفسها علشانهم وتبدأ تخليهم يدفعوا تمن ده من وقتهم وجهدهم وتفكيرهم وأعصابهم ونفسيتهم وتبدأ تحسسهم بالذنب كل لحظة بكلمات زي أنا ضيعت عمري ودفنت نفسي بالحياة علشانكم وأنا ما عشتش علشان انتو تعيشوا وأنا ما خدتش من دنيتي حاجة بسببكو وما تستغربش لما أقولك أن جسمها ساعات بيكون طرف في اللعبة وبيجي لها ضغط وسكر وجلطات ونزيف وأورام. وده يخلي أولادها يدفعوا التمن أضعاف أضعاف بجد. كام واحد مننا سمع الكلام ده؟ ببعض التنوعات طبعا. كام واحد شاف السيناريو ده بيتقرر قدامه؟ كام واحدة او واحد عاشوا بنفسه؟ مفيش داعي للإجابة. طبعا مش النوعية دي من الأمهات هي بس اللي بتساعد في وجود أمراض نفسية عند أولادها. فيه أنواع كتير من الأمهات والآباء غيرها بيعملوا كده برضو. بس دي أعقدهم وأخطرهم. فيه نوع من العلاج النفسي اسمه العلاج النفسي الداينامي. Dynamic Psychotherapy. بيحاول المعالج يشوف فيه مع مريده إيه الرسيل اللي وصلته في طفولته وإزاي أثرت فيه لغاية النهاردة. وإزاي علاقته بأبوه وأمه منعكس عليه في علاقته بنفسه وبالآخرين وساعات بربنا في ثقافتنا طبعا في المراحل الأولى من العلاج بيشوف المريض قد إيه هو تعرض لتشويه وأزى وضرر وإطلاف نفسي ومعنوي من والديه وبيشوف قد إيه أرضه كانت مستباحة علشان بس يتحب أو يتقبل أو يهتم بيه وإنه حتى لما كان ده بيحصل كان بيحصل بشروط وقيوده تمن غالي كان لازم يدفعه لما المريض بيشوف ده بيتفجر جواه طاقة هائلة من الغضب والعنف وساعات الانتقام وبيقوم أحيانا بالتعبير عن ده بأشكال وأساليب مختلفة وبيكون مهم جدا وقتها أننا كأطباء وكمعالجين نقبلها ونحتويها لكن بعد شوية بيكتشف المريض المفاجأة المزهلة اللي بتقلب موازينه رأسا على عقب بيكتشف ان أبوه وأمه في الحقيقة أغلب منه بمراحل وإنهم هم شخصياً اتعرضوا لتشويه وأزى وضرر نفسي بيكون ساعات أقوى وأشد من اللي اتعرض ليه المريض نفسه منه وبيكتشف انهم قبل ما يقزوه كانوا ضحية للأزى وقبل ما يقسوا عليه كانوا ضحية للأسوة وقبل ما يظلموه هم نفسهم اتظلموا كتير بيكتشف المريض شوية شوية ان اللي عملوا معيها أبوه وأمه كان هو الحاجة الوحيدة اللي شافوها والحاجة الوحيدة اللي بيعرفوها، والحاجة الوحيدة اللي تربوا عليها وتعلموها. بيكتشف انهم بؤساء وغلابة ومظلومين، وإنهم كانوا الفترات طويلة جدا خاضعين لظروف أقسى، ورسائل نفسية أعنف. مش بس كده، ده بيكتشف كمان إنه ساعات بيكون مجرد حلقة صغيرة في سلسلة طويلة من الأجيال المتعاقبة اللي بتورس لأولادها وأحفادها العقد والصدمات النفسية والسيناريوهات البائسة. في نظرية كاملة في الأمراض النفسية اسمها توريس الصدمات عبر الأجيال بيكتشف وبنكتشف معي أن في وجه تاني للعملة وبعد تالت ورابع للصورة وحكاية طويلة وراء المشهد ساعتها بيكون عليه أنه يختار ما بين أنه يفضل في غضب وعنفوان ورغبته الطفولية في الانتقام وما بين أنه يشوف الصورة الكاملة ويعذر ويسامح ويرحم ويكبر وساعتها بيشوف بما لا يدعو مجالا للشك إنه إذا كان أبوه أمه وصلوا له زمان رسائل نفسية مؤزية وهو صدقها مضطرا فهم كمان وصلتهم رسائل مؤزية وصدقوها مضطرين بيشوف كمان ان هو دلوقت الشخص الوحيد المسؤول عن الاختيار ما بين الاستمرار في تصديق الرسائل دي أو اتخاذ قرار علاجي وجودي ملهوش بديل وهو إنه يتغير ويخف أيوان المريض النفسي يقدر يقرر إنه يخف. الرؤية دي طبعا صادمة ومزعجة ومحيرة. بس منطقية وحقيقية ومفيدة جدا لما تيجي فوقتها. لو كان دا وقتها بالنسبة ليك؟ لو كنت شايفة ان دا وقتها بالنسبة ليكي؟ تيجي نعذر نفسنا ونعذرهم؟ تيجي نسامح نفسنا ونسامحهم؟ تيجي نشوف احتياجاتنا اللي اتحرمنا منها أو أخدناها بشروط ونشوف احتياجاتهم اللي اتحرموا منها او أخدوها برضو بشروط تيجي نشوف الصورة الكاملة تيجي نكون آخر جيل هيستلم القرث نفستتقيل ده تيجي نمنع توريسه لأولادنا وأحفادنا تيجي نتغير تيجي نبدأ بنفسنا وبدايرتنا الصغيرة تيجي نصدق ان العلاج هو الحب والترياق هو السماح والطريق هو الرحمة بالمناسبة في نوع تاني من العلاج النفسي اسمه forgiveness therapy او العلاج بالتسامح قائم على فكرة إنه إزاي لما بنسامح ده بيخلي جروحنا الداخلية تندمل وشرخنا النفسية تلتأم وطاقتنا تتوجه من الغضب والانتقام اللي ممكن يكلنا للحب والحياة اللي ممكن تساعدنا طبعا لو ما كانش ده الوقت المناسب بالنسبة لك أو لو ما كنتش مستعدة دلوقت أو لو كان اللي حصل أكبر من قدرتك على استيعابه والتعامل معاه مفيش أي مشكلة ومفيش أي داعي للضغط او الغصب أو الاستعجال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكل شيء بقوان كفاية دلوقت أنك تحب نفسك وتسامحها وترحمها علشان برضو مع نفسك العلاج هو الحب والترياق هو السماح والطريق هو الرحمة الفصل تسعتاشر جهاد الجينات كتب الطب بتقول ان المرض النفسي علشان يحصل عند حد بيكون فيه تلات حاجات مهمة على الأقل الأولى هي استعداده الوراسي والجيني والتانية هي طريقة تربيته ومعاملة أهله ليه في طفولته والتالتة هي تعرضه لظرف نفسي أقوى من قدرته على المقاومة والتحمل التلات حاجات دول بيؤدوا لاختلال كيميائي ببعض مناطق المخ وظهور الأمراض النفسية بس بيحصل كتير إننا نلاقي حد عنده كل ما يؤهله إنه يكون مريض نفسي من الدرجة الأولى لكنه لم يمرض نفسيا بالرغم من كده إيه بقى الحكاية؟ في الحقيقة الحكاية دي مهمة جدا وأنا كاتب الكلام اللي جايدة كله علشان أطمنك وونسك أولا مهم نعرف ان العوامل اللي بتؤدي لحدوث مرض نفسي هي في الحقيقة أكتر من كده بكتير عشرات وربما مئات العوامل لكن اللي نعرفه منها وعنها قليل جدا يدوب هم التلاتة دول ويمكن واحد أو اتنين تنين والباقي كله الله أعلم به احنا ما نعرفش كل حاجة عن أي حاجة العلم لسه قدامه كتير قوي ثانيا مهم كمان نعرف أنه زي ما فيه عوامل تؤدي للمرض النفسي في كمان عوامل بتحمي من المرض النفسي مهما كانت الظروف والضغوط والاستعداد الجيني زي مثلا وجود حد في العيلة أو الأرايب أو الأصحاب بيقوم بدور سمام الأمان بالنسبة للطفل أثناء تربيته الخال، العمّة، الأب في حالة أسوة الأم، الأم في حالة إهمال الأب، صديق قريب، جار مخلص وهكذا الحد ده بيقدم للطفل غالبا من غير ما يقصد ولا يعرف معظم اللي هو محتاجه وما كانش لقيه من مصادره الطبيعية كمان مدة وقوة وتكرار الرسالة المرضية اللي بتوصل للطفل ممكن تحدد هيكون مريض نفسي ولا لا يعني اللي بيتبهدل كل يوم ويتشتم ويتضرب غير اللي بيتقاله كلمتين كل أسبوع واللي بتتعرض لاعتداء جسدي بشكل قاسي ومتكرر غير اللي تعرضت للتحرش مرة واحدة وأخدت حقه وهكذا ده غير ان بعض الأطفال حساسين أكتر من غيرهم يعني في طفل تفرق معاه كلمة او نظره وطفل تاني ما تفرقش معاه كل حاجة بنفس الدرجة وطبعا مستوى زكاء الطفل وقدرته على الاستيعاب والتحليل والفهم ممكن ينقذه في أوقات كتير من مرض نفسي محقق ولو الطفل ده مبدع بأي شكل في حاجات زي الرسم أو الكتابة أو التصوير أو غيرها فده كمان ممكن ياخده بعيد شوية عن واقعه الضغط المؤلم وحاجات تانية كتير جدا الموضوع معقد ومتشابك لأقصى درجة نجي بقى للمهم في عامل مهم جدا ويفرق كتير جدا جدا في عدم حدوث المرض النفسي حتى لو اجتمعت كل العوامل المؤديه ليه او في حدوثه حتى لو اجتمعت كل العوامل اللي تحمي ضده والكلام ده موجه ليك ليك انت شخصيا علشان ببساطه ما فيش اي حد مننا ما في جيناته اللي تمتد لاجيال واجيال للوراء درجه ولو بسيطة من الاستعداد للمرض النفسي وما فيش أي حد مننا ما تعرضش لشكل من أشكال المعاملة غير الصحية ولو بنظرة أو بكلمة من الأب أو الأم. وما فيش كمان أي بني آدم ما تعرضش لظرف قاسي أو صعب أو مؤلم في حياته. إشمعنا بقى حد يحصل له مرض نفسي ومرض لأ؟ ليه يبقى اتنين إخوات توقم عندهم نفس الجينات وتربوا بنفس طريقة التربية وتعرضوا لظروف حياتية متشابهة جدا؟ وتلاقي واحد فيهم يصاب بصعوبات أو أعراض أو أمراض نفسية والتاني لا علشان في حاجة اسمها القرار والوش التاني بتاعه اسمه المقاومة أو الصمود Resilience. ودي بقى الحاجة الوحيدة اللي تقدر تقاوم الجينات والتربية والظروف أو تنصاع ليهم وهنا السؤال الأصعب والمحير واللي اتعمل فيه كمية هائلة من النظريات والأبحاث والكتب والمناظرات العلمية والإنسانية والفلسفية على مدى عشرات السنين هو ممكن المرض النفسي يجيب قرار؟ أقدر أقول لك من خلال كل خبرتي أو دراستي جوه وبر مصر وقراءاتي وأبحاثي وأبحاث غيري؟ أيوان كتير جدا من مدارس ونظريات تكوين الأمراض النفسية بتقول ان المرض النفسي ممكن يجيب قرار والقرار ده ممكن يكون على مراحل وده طبعا لا ينفي أهمية العوامل الأخرى ولا يعني التعميم على الأمراض النفسية اللي سببها وليس نتيجتها اضطراب عضوي في المخ أو باقي أجهزة الجسم قرار إزاي يعني؟ الطفل اللي بيقعد كذا سنة يستقبل رسائل نفسية مؤزية ومشوهة بيجي عند سن معين الأبحاث بتقول من خمس سنين إلى سبع سنين ويقرر ساعات بشكل واعي وساعات بشكل غير واعي أنه ما يكونش نفسه تاني ويكون زي ما أهله واللي حواليه عاوزين يعني يقرر مضطراً أنه يدفن نفسه الحقيقية اللي اتولد بيها ويطلع ما نسميه بالنفس المزيفة علشان يعفي نفسه من الأذى ويعرف يعيش وبيكون بكده وضع حجر الأساس في بنيان المرض النفسي الضخم اللي هيتبني جواه يوم ورا يوم معذور طبعاً بس ده اللي حصل ساعات القرار ده يفضل متخزن جواه سنين طويلة وفي الوقت المناسب وتحت الظروف المواتية وبالتضامن مع الاستعداد الجيني وغيره يقرر تاني بوعي أو بدون وعي الاستسلام للواقع والتسليم للضغوط والانحناء النفسي أمام الأحداث وساعتها يظهر المرض النفسي في أوضح صورة اللي يقرر يبقى انطوائي واللي يقرر يبقى اعتمادي واللي تقرر تبقى هستيرية واللي تقرر تكره جسمها واللي يقرر يكره نفسه واللي يقرر يتجنن وهكذا احنا في لحظة انطلاق شرارة المرض النفسي بيكون قدامنا للاختيار اللي عدة منكم باللحظة دي هيفتكرها كويس اللحظة اللي بيكون قدامي فيها قرار من اتنين اما المقاومة واما الاستسلام للأفكار وللوساوس اما التحمل واما الاستسهال والدخول في كهف الاكتئاب المظلم اما التعامل مع الناس مهما كان ده صعب او إلغاءهم واختلاق صور وأصوات وأشكال وناس وهلاوس وضللات إما الحياة وإما الموت طبعا بعض مدارس الطب النفسي بتعترض على الكلام ده وبتشوف ان المرض النفسي هو مجرد لخبطة في الكيميا بتاعة المخ لكن أنا شايف ان النظرة دي اللي باحترمها وباحترم روادها هي نظرة قاصرة ومختزلة لكل إمكانياتنا الإنسانية الهائلة ولتكريم ربنا لينا بمنحنا الحرية والاختيار والقرار يعني ايه كل الكلام ده؟ انا رأي ان الكلام ده بيفتح باب الامل والحياة والنور علشان لما نصدق ان المرض النفسي ممكن يبدأ بقرار فيبقى نصدق برضو ان مقاومة المرض النفسي والعلاج منه برضو بتحصل بقرار يعني حضرتك مهما كان عندك من جينات ومهما تربيت تربية اسية ومهما تعرضت لظروف صعبة تقدر ما تبقاش مريض نفسي لو عند اللحظة الصعبة الفاصلة لحظة الاختيار بين الاستسلام أو المقاومة وبين الحياة النفسية أو الموت النفسي تكرر انك تختار تقاوم وتحيا يعني كمان انك انت او أي حد عنده أي صعوبات أو أعراض أو أمراض نفسية تقدر بقدرتك وإمكاناتك الشخصية اللي ربنا منحها ليك وبوجود علاقة واحدة طيبة على الأقل في حياتك تونسك وتساعدك تقدر تقاوم وتتحدى جيناتك وتربيتك وظروفك وأعراضك وتتغير أو تخف أو تخف ده مش كلام في الهوى انا شفت الكلام ده بعناي عشرات المرات على مدى كل السنين خبرتي المهنية وكلنا نعرف إن في حاجة اسمها التعبير الجيني جين إكسبراشن يعني أي جينات بتاعت أي حاجة عندك زي ما هي ممكن تنشط وتشتغل ممكن كمان تكمن وتتعطل بناء على حاجات كتير منها قراراتك النفسية والحياتية الوعية وغير الوعية احنا ربنا حط فينا بقرة نور من يوم ولادتنا لغاية من موت سميها الفطرة سميها النفس الحقيقية سميها قبص من روح الله سميها زي ما تسميها النور ده مش بينطفي أبدا مهما تعرض للرياح وأعاصير وزلازل نفسية مهما كانت عنيفة ممكن يخفت شوية ممكن يتوهد شوية لكن مش بينطفي أبداً ولا حتى بالموت إحنا جوانا قدرة هائلة على المقاومة ودوافع إنسانية فطرية جبارة على التغيير وقوة جذب رهيبة نحو الحياة فمرة واحد زميلي أول ما سمع قد إيه ممكن التربية تؤذي الأطفال راح سأل أستاذ العظيم دكتور رافعة محفوظ وهو مخضوط جدا وقال له طيب اللي ممكن يكون وصل لأولادنا غصب عننا والأزل اللي ممكن يكونوا تأذوا وإحنا مش واخدين بالنا ده كل واحد فينا ممكن يكون عمل بلاوي في أولاده ده إحنا ممكن نكون شوهناهم بكلمة أو نظرة أو رد فعل رد عليه دكتور رفعت بكل ثقة ما تخافش فطرة ربنا مش بتتشوه بسهولة البني أدمين مش زجاج بيتكسر مع أول خبطة الأطفال أقوى مما نتصور بكتير كلنا أخدنا نفسنا وقلنا الحمد لله حط بقى كلمتين دول حلقة في ودانك قبل ما تقوم إنك تقدر تتغير إنك تقدر ما تبقاش مريض نفسي وحتى لو مريض أنت تقدر تخف أنت تقدر تقاوم جيناتك وتربيتك وظروفك وتقدر تتحكم في تعبيرك الجيني لو كان جهاد النفس ليه أشكال ومستويات فده شكل من أشكال جهاد النفس وأقدر أسميه بكل ثقة جهاد الجينات مطلوب بس انت تصدق ده وتنوي وتقرر وتختار الحقيقة والنور والحياة يلا بقى بصوت عالي جدا يسمع اخر الدنيا قول وانا هردد معاك انا اخترت الحقيقه انا اخترت النور انا اخترت الحياه